بوك تو عربي ستون ستون بانك وردا في البانك في البانك نين بوك أكون تاروالا نكون ترنانو أريد أن أفتح حسابا أريد أن أفتح هي ساربن ادي गोंडी ना पासपोर्ट هنا جواز سفري هنا جواز سفري ماريو ادي ना चिरुनामा وهذا عنواني وهذا عنواني نينুনা அக்கவுண்ட्लो डब्बुని జమ చేయాల అనుకుంటున్నాను اريد ايداع نقود في حسابي اريد ايداع نقود في حسابي نينুনা اكونت نнде డబ్బుని తీసుకో వాలనుకుంటున్నాను اريد سحب نقود من حسابي اريد سحب نقود من حسابي నిను బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ని తీసుకో వాలనుకుంటున్నాను اريد ان استلم كشوف حسابي اريد ان استلم كشوف حسابي నేను ట్రావెలర్స్ చెక్ని క్యాష్ రూపంలో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. اريد ان اصرف شيكا سياحيا. اريد ان اصرف شيكا سياحيا. రుసుము ఎంత? كم قيمه الرسوم؟ كم قيمه الرسوم? నేను సంతకం ఎక్కడ చేయాలి? اين ينبغي ان اوقع؟ اين يجب ان اوقع نين جرماني نوندي ترانسفر వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నాను انتظر حواله من المانيا انتظر حواله من المانيا idi gondi na account number هنا رقم حسابي هنا رقم حسابي डब्बो वचिनदा هل وصلت النقود؟ الفلوس هل وصلت النقود؟ نينو دبوني مارچل ಅನ್ನುಕುಟುನಾನು اريد ان اصرف هذه النقود اريد ان اصرف هذه النقود 나코 يو اس 달러లు కావాలి احتاج لدولارات امريكيه احتاج لدولارات امريكيه دايتشي ناكو تشيليري يوابالارا من فضلك اعطني اوراقا نقديه صغيره من فضلك اعطني اوراق نقديه صغيره ايكدا يكدينا كاش بوينت اي تي ام بوندا هل يوجد هنا صراف الي هل يوجد هنا صراف آلي؟ وقసారగా ఎంత డబ్బుని తీయొచ్చు? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ యెఏ క్రెడిట్ కార్డ్లని వాడొచ్చు? أيو بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟